السلام عليكم وبركاته <تصفيق> الحمد لله وكفى وسلام على عبدين الذين اصطفوا لا سيا من نبي المشتبة المصطفى على صحابته الكرام والبيت العظام المستكملين الشرفة وبعد <تصفيق> إخوة الكرام ما زلنا مع هذه المسألة المهمة جدا ومسألة الكلام على العوذ بالجهل وقد نقلنا في الدرس السابق كلام العلماء في الذين يقولون بالعوذ بالجهل والأدلة الكثيرة التي يعني استفادت في التمسك بها أو استفادت في الاستدلال بها أيضا كانوا يستدلون بالإجماع كما قلنا أنه نقل ابن حزم الإجماع على ذلك وأن السلف يعبرون بالجهل الجانب الآخر بعض العلماء أيضا يرى بعدم العوض بالجهل في مسائل أصول الدين لا سيما في مسائل ربوبية التي هي ظاهرة قاهرة باهرة الأدلة عليها يقولون لا عذرة بالجهل والحق بأنك لو ما حصت النظر في هذا الباب تجد أن الخلاف يضيق جدا جدا جدا ان نظرة نظرة ممحصة منصفة لكن التباعد هذا الذي نراه والتناحر والتداحر هذا لأن الكل ينظر من وجهة لا لم شمل الأدلة بأسرها يمكن أن يضيق جدا جدا الخلاف وهو ضيق حقاً الخلاف في هذا الباب ضيق حقاً أصالة عملاً بعض محور الاستدلال في هذه المسألة الشائكة محور الاستدلال عندما يقرب الخلاف ما قال على الضيق أو التوسع ويقول أن هي مسائل مسألة خلافية كالمسائل الفقهية كما نقل ذلك الشيخ ابن عثيمين ويقول إن هي مسائل من المسائل التي يسوق فيها الخلاف الخلاف هو كمسائل الخلاف الفقهي في هذا الباب وأقر بالخلاف كما قلت إذا, إذا نظرت نظر أمو حيصا إن شاء الله يضيق جدا مسألة الخلاف في ذلك الـ الـ الـ الـ الأذلة التي يتمسك بها من قال بعدم العذر بالجاهد في أصول الدين طبعا يعني عشان بس قبل ما ابدا ايضا في الادله ان الخلاف بين العلماء في هذا الباب بأن من قال بانه بيتمسك بعذر الجهل ترى الجانب الاخر الذي لا يتمسك بعذر الجهل يتهمه بالارجاء ومن قال بعذر الجهل ترى يتهم الذي يقول بعذر الجهل بالخوارج ما انا هذا هذا ليس هذا من اداب الخلاف في حل الاحوال وهذا كلام لا يصح في هذا الباب لكن انا نقول نحن قلنا نعتقد اعتقاد الهل السنة والجماعة اعتقاد السلف بان السلف دائما في عقدladه موسط بين اهل الغلو وبين اهل الجفو وهو موسط عدول في هذا الباب ولا يتهمون المخالف حسن نحوها هذا من, من, من عمل اهل البدعة اتهام المخالف ورميه بالبدعة لانه مخالف هذا من فعل اهل البدعة هذا من فعل اهل البدعة ترى كثير من أهل البدع المؤولة والمحرفة يأخذون المجسمة على أهل السنة والجماعة ويرمونهم بأفضح التهم فالحق أن أهل السنة والجماعة لا يرمون المخالف بشيء بحال من الأحوال وينظرون في الخلاف هل هو معتبر أو غير معتبر ويسع الخلاف أو لا يسع الخلاف هذا البحث في هذه المسألة عمثا الأدلة التي يتمسك بها من قال بعدم العذر بالجهل في أصول الدين مِن قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَسُولًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ قَبْلَ أَنْ نَبْدَأَ بس هات لنا بقى وجه وجه عندهم في هذه الايه الذين يقولون بعد ما نوقف الجهه طبعا وما يقولون المساله مساله خاصه بيس بيس بيس بي بي بالكلام على اسم الايمان والكفر طيب وال والفرق بين الاسماء وايش والاحكام ان ممكن اصلا ترى في الكتاب اللي اعلى المشرك الكافر الظالم الفاسق هذه أسماء والاحكام لهؤلاء البراءه هذه احكام نتبعها لهذه الأسماء فهم يعني عندهم مساءة تكلمون فيها بأنه أصلا الذي تلبس بالشركة بد أن تسميه مشركة لأن الله سمعه في الكتاب مشركة بغض النظر بقى عن قبل الرسالة بعد الرسالة هذه مساء الأجلة عندهم جوهرية في هذا الباب وإن وجدت الدلالة عندهم في قول الله رسلا مبشرين ومندرين لألا يكون الناس الله حجتهم بعد الرسال نعم هو هذا هو طبعا اللي قال عمر عشان ماشي ما انا ما خسوش حقه يعني بس هو عمال هو الحق انه ها قلنا ماشي كده قلت يبقى انتم هو اصلا انا بقول وجه ده لا عندهم مننا ايه قالوا ارسال الرسل, الرسل الله ايش قال قال يكون عن ناس بعد يبقى ارسل انقطعت الرسل انقطعت الحجه الرسل انقطعت الحجه بدون التفصيل يقولون ارسال الرسل معناه بلغ الحجه بلغت وان ي ذلك يقول الله عز وجل انذركم به ومن بلغ فبارسال الرسل انقطعت الحجه هذا الذي عندهم في أصل الاصيل في هذا في هذا الباب طيب وسدلون ايضا على هذا بقول الله عز وجل وكذلك زينا الكثير من مشكينا قتل اولادهم شركاؤهم ليرضوهم ويلبسوا عليهم دينهم قال ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما وما يفترون فعن واجد نجدنا كذلك زينا الكثير من مشكينا قتل اولادهم شركاءهم ليرضوهم وليلبسوا وليلبسوا عليهم دينهم بيقول يعني ايه يلبسوا عليهم دينهم يخلطون تخليط بين الحق والباطل والتخليط بين الحق والباطل الذي لا يعلم هذا التخليط يكون ايش جاهلا ولم يعذره الله جل وعلا الله في بل سموهم مشركا وعاقبوه على ذلك الاشاره قال فذرهم وما يفترون وكذلك زينا الكثير من المشايخ قالوا يرتقون بهذه المساله عليه ايه على انك لو لو عليه عليهم ما قلت لهم عندنا علماء يقولون ويلبسون على الناس واتون يقولون هذا ليس عذرا ما دام الحق عندهم وجاء التخليط لابد ان يبحثوا عن الحق لابد هذا لا عذر له لان الله لم يعذر هؤلاء هؤلاء المشركين عندما قال الله كما قال الله وعلى وكذلك زينا الكثير من شرك قتل أولادين شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم والتخليطهم الآن فيه ما فيه من الجهل من الأدلة يتمسكون بها أيضا قول الله وعلى وإن أحد من المشركين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون هذا الآن من الأول قال وإن أحد أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغهم امنا ذلك يا قوم لا يعلمون وين واجه الدلاله عندهم في هذا هات واجه الشاهد الاول عشان عشان يسهل ايكواجه الدلاله ما يقولوا هنا ده الدلاله اوضح جدا على عدم العذر ها رسول الله مش لكنك خفصته غلط ما كده هو أخطأ. ممتاز، وجه الشايد اولا حتى يسمع كلام الله فجعل الغاية من ذلك السماع فقط فلما سمع بلغت فإن بلغت، أو لا يعلمون وسمى هم لا يعلمون أيضاً، أيضاً لا يعو لهم فكان الإقامة الحلقة فقط عندهم Además السماع، البلوغ فقط السماع حتى يسمع، فجعل حتى للغاية حتى يسمع كلام الله سنعبلغهما منه قال ذلك بنهم قوم أيش لا يعلمون؟ معناهم لا يعلمون أيضاً كفرهم الله إلا ما كفرهم كفروا النار وعادي المسائل بقى فيها ايرادات ناتي عليها ان شاء الله أيضا من هذه الادله يتمسك بها من يقول بعدم العذر بالجهل قال الله تعالى بل كذبوا بما لم يحيط بعلمي ولما ياتم تاويله تعالوا نتيم تاويله وتويل هنا ايه حقيقه هذا الامر فيه حقيقة الامر هنا طيب قال الله تعالى بل بما لم يحيط بعلمي فين يا ابن مستخبئ ليه؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه يبقى إذا العدم يحطوا بعلمه هو دلالة على إيشه؟ على الجهل صحيح. تعال بقى خليك واقف كده تعالى. فين وجه الدلالة؟ يعني نتكلم على مساة عوض الجهل وعلى الذين لا عظلهم الجهل قالوا رسلا مبشرينهم ذلينا ألا يكون الناس على بعد الرسل عاديين وجه الدلالة ووجه الشهد ووجه الدلالة وقول الله في علاوة كذلك زين الكثير الممشيين قتل أولادين شراك وايضا قولنا على واي ناحيه المشكله في الشبكه فاجيلوا حتى اسمع كلام الله يبقى اذا هم ايضا يقولها بالكذب بما لم يحيطوا علم بما لم يحيطوا علم قالوا لنا ايضا عندهم الجهل ومع ذلك لم يعذروا طبعا كلام كل هذا صراحه يرد عليه ما يرد في كل واحده من الايات كما سنبين في مساله الايرادات على هذا الباب لان هو بالانصاف كيف ردوا على هؤلاء وكيف هؤلاء ينظرون هذه مسائل لابد ان احنا نتكلم فيها من ذلك قول لا يرى لفعلان بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرود خالة بل أكثرهم لا يعلمون الحق ولم يعذروا فهم معردون كل هذه طبعا صراحة, صراحة فيها الرد على سهل كما سنبين فيها أيضا من ذلك قول لا يرى لفعلان كفروا أعملون كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجل شيئا وارد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب او كدورمات في بحر الجين الى اخره آخر. لكن هنا اشاد من منها هنا قوله ايش والذين كفروا والذين كفروا عملهم كصراب بقاع يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء هنا ايش الآن اهو الان لانه اتصف بما اهو جهل ولم يعذر مفهوم الكلام ولا كما قال كما خرج يحسبون انهم يحسنون صنع أو. ده جهل منهم اهو الان ولم يعذروا أيضا من قول الله تعالى قول لا دافعلاء ان ولدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مهتدون وفي الاخرى مقتدون ان ولدنا اباءنا على امه وان على اثارهم متدون هذه دله واضحه جدا انهم يسلون على سير ابائهم وهم جهله لا علم شيء وهذا لم يكن عذرا لهم بحال من الاحوال أيضا من قول الله تعالى ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا ذلك الدين القيم ولكن الناس لا اعلم ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه دلالة ومحاً جداً أنهم, أنهم لا يعلمون ولم, يع... ولم يعذروا بأنهم لا يعلمون كل هذه الدلة صريحة جداً فأنهم إيه؟ فأنهم لا يعلمون ولذلك الله جعل صم بكم عمي فهم لا يعقلون بقى في آية وهذه التي أريدها فأه إن شر الدوابع عند الله الصم, البك... الذين... الصم البكم الذين لا يعقلون هذه من الأهمية بمكان هذه بس الآية الأول نشر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا ياخذهم اهو صم وبكمه ودا ولا يعقلون قالوا هذه دلاله ايضا لم يعذروا بانهم لم يعقلوا وهذه دلاله ان الجهل ليس ليس بعذر أيضا من ذلك طول لا دنا شعله وما كنا كان ربك منك القرى بظلم واهلها غفلوا وما كان ربك اموريق القرى بظلم واهلها غافر يبقى ايضا اذا الغفله وعدم السماع عندهم الغفله وعدم السماع عندهم فان سمعوا فليس فليس مغفرين في الالات اخرى قال الله تبارك وتعالى وما كان ربك اموريق القرى حتى يبعث في امها رسولا قال يتلو عليهم ايتنا هنا من وجهين الوجه الاول وتنتهي الحجة الرسول خال يتلو فقط يتلو ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبل نذير نذى الرسول أتى بالنذارة وانتهى له هذا الأصل في هذا الباب أيضا من ذلك هم طبعا يحتاجون من ذلة على ذلك الإجماع الإجماع وطبعا نقل القرافة الإجماع على عدم العذر في أصول في أصول الدين عدم العذر بالجاري في أصول الدين ومن ذلك يعني العديب أنهم يستدلون ضمنا أو تصريحا أو تلميحا بأدلة المثاق طبعا الحق أنه بعض الماء قال الفطرة هي المثاق والمثاق هي الفطرة والمحققون يرون الفرق بين الفطرة وبين إيش وبين المثاق المثاق هو المسح على ظهر آدم مخرج الظهريين وأشهدهم على أنفسهم كما قال الله جعاوه أدخذ رب جمالي آدم من ظهرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألستم ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا إن كنا عن هذا إيش أن تقول المقامة أننا كنا عن هذا غفل وأيضا قول ان الإنسان مسح على ظهر آدم حتى صعور الخطاب على الكلام في إسنادي مسح على ظهر آدم كل الناس ما إلى يوم الخيام وأشهدوا عن أنفسهم ألا استغرار بكم قالوا بلى فهم يستدرون بها للمزاق شاهدوا على أنفسهم وشاهدوا بربوية الله دل في علام طيب حتى لو حدثت الغفلة وحدثت النسيان وهذا أصل في الإنسان يقولون أدلة الكون البهيرة القهيرة تثبتوا وتتذكر بيدا الميثاق ويقولون بالفطره ايضا فطره ماركوز فيها جبل الانسان على اخلاق الربوبيه الالهيه في علاه والميل الفطري والجبلي على توحيد الله جل وعلا فربما سناتي في المسائل المهمه الخاصة بهذا الباب وهي التفريق في المساله بين المسائل الظاهره والمسائل الخفيه يقولون كل الربوبيه مساله ظاهره هذا الذي يتمسكون به عشان تفهموا اين النزاع بالضبط في هذا الباب يبقى من الادله هم يرون الاجماع ومن الأدلة المساق المساق وطبعا أدل الأدلة عندهم في الواقع في المثل الذي يضربونه في مسألة الاحتجاج بالمساق لعدم العظيم الجهل هو ايه لا لا جيد جيد حديثة اهو النار للرجل ما قال له النبي النبي صلى الله عليه وسلم تعالى يا رأي كنت تملك أعدني هذه ذهبا وفضة ها كنت مختلا بي فقال الله منعهم قال لك ما هو ايسر من ذلك وانت في صلب, في صلب لا أنا اتكلم على الواقع المثل الواقعي لا اناعم ما... هذا مثل سهل. مثل المثل الاول زيد عمرو عمرو زيد ولا عمرو عمر بن رفي زيد بن عمرو بن رفي ترك الناس على شركهم وقال وقال لا... هذه العبادات لا يؤخذ بها ترك الناس على شركهم وكان موحدا وكان قبل البعث نعم هو رقم نظري بس هو زيد عمرو ارى امثلة ذلك هو زيد مع عمرو بن رفي عمر فهم فهذا... هذا استدل على توحيد رب الربوبيه بايات الله القاهره الباهره فلذلك وقد يعني هم حتى يرون بأن وجود زائد عمرو بن مفير وجوده حج وجوده حج فهم كأنهم يقولون بلسان الحال وجود موحد بين مشركين حج على كل المشركين وجود موحد بين مشركين حج على كل المشركين هذه المسألة طبعا مسألة حقا فيها التضييق الشديد في هذا الباب ولذلك احنا قلنا من أنتمس الرحمات الليلة العالى في هذا الباب نظر بنظرين بعينين طيب هنا الآن الإرادات التي ترت على ما ستدل به الأولى رسلا وشيرنا ومدرنا لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل هذا هذه الآية حق لهم حق فيها ونقولون بأنهم قطعت الحجة بإرسال, بإرسال, بإرسال الرسل طيب ننظر بها في إرسال الرسل وعضاء في الرسل في الرب الآن نقول نعم إرسال الرسل لهم وظيفتان الوظيفة الأولى البلد والوظيفة الثانية ها البيان ولذلك جاء هنا جاء هنا في, في الآية من السياق ما يدل على الوظيفتين قال له البيان وإيش؟ والبلاغ كيف؟ قال رسلا ها مبشرين ومنذرين ده بيان وده غير بيان بيان هو الآن بيان بلاغ ببيان ينذركم الله ويحذركم الله نفسه ويتكلم عن عذاب الله ويبين على دخائق المسائل فإذا هذا بيان البشارة والنذارة فيها بيان فيها, بيان فيها بلاغ متضمن إلى البيان فيكون هذا من البلاغ والبيان فنحن نقول إذن تنقطع الحجة بسير الرسول وفي هذا الدليل الذي يستدلون به رد على آخر الأدلة يتمسكون بها وهو إيش الكلام على المثاق على المثاق لأنه لما يقول لها الرسول ومباشرين ومنذرين لألا يكون نساء الحجة بعد الرسول منطوق والمفهوم إذن يكون للناس حجة على الله إذا لم يرسل الرسول في حجة الآن أجمة حجة الآن الآن نفسها ترد على الاستدلال بمسألة المثال يبقى إذن بالمفهوم نقول إن لم يرسل الرسول إذن في حج ولذلك أنت ترى ما من طائفة تتساقط في النار إلا ولا بد من الإقرار اولا أنهم إيش أتاهم النذير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزاناتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء وايضا قال الله جل وعلا وسيق الذين كفروا الى ايدنا زمر حتى اذا ادائوها فتحت ابوابها وقال لهم خزناتها الم ياتكم رسل منكم يتلو عليكم ايات ربكم ويخصون ايات ربكم يومكم هذا قالوا بلى قال الله ان رفعناه واممه الا خلف فيها نذير يبقى اذا حج الحجه تنقطع بارسال الرسل اذا جاء الرسول الحجه انقطعت ان لم رسول الحجه انقطعت هناك احاديث الكلام في أساندها كلام طويل لك الحق أنها ترتقي لأنها تعضلت وترتقي إلى الحج أربع لهم الحج على الله يوم القيام بل طبعا في الحديث الأخرى أزمتة الخمس فالغرض المقصود بأن الآية واضح حجرية أن المسألة لا تنقضح إلا بإسرس لذلك نقول مثاق الفطرة حجة المثاق الزر حجة لكن حجة, حجة ليست حجة مستخلة حجة عندما يأتي الرسول يذكر بأب وهذا الذي قال العلماء الشنقية من المتأخرين وطبعا هذا قاله نقل ابن حزم الكاسيم من العلماءنا وابن عبدالبر يبينون بأن هذا المثاق ليس بحج وإن نقل عن البغوي ابن جاري الطبري كلام يوهم بانه حج مستقلة والصحيح أنك لابد تحمل كلام العلماء بلم شمل كلام العلماء جميعا تفى منه الذي يصلون عليه هو حج نعم نحن نقول حج مثاق البيترا حج ومثاق الزر حجة طلبت منك أن تعبد أن لا تشك فيه شيء وفع بيته إلا, إلا الشر فهو حجة لكن حجة مستقلة لا حجة لأن الله أتى بآيات محكمات الأهل محكمة وما كنا معاذبين حتى نبحث رسوله والأهل محكمة رسلما وشيرنا ومنذرينها لألا يكون للناس الله حجة بعد, بعد رسل يبقى لا حجة لهم بعد, بعد رسل من المسائل المهمة جدا في هذا في الباب من ذلك أيضا في قول الاحتياج ما يرد عليهم في قول دلال على كذلك زينا الكثير من المشاكين قتل أولادهم وشركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم هذا يقولون هو تخليط هو الآن ولم يعظون المضارر على بجهلهم في معرفة الخلط المختلف وبين هذا هذا من السياق الآية ليست لهم لما؟ لأنه قال ليلبسوا عليهم دينهم هذه دلالة لأنهم عارموا دينهم أولا وداء هؤلاء يخلطون فمن فلانه يتبعون اهواهم سمعوا لهذا التخريج لكنهم عالموا اولا دينهم يعني بيين لهم أمر الدين اولا الايه قال الله تعالى وان احد من المشركين استغفر الله قال الله تعالى زين كذلك زين كثير من المشركين قتل اولادهم شركاؤهم ليرضوا ليرضوا مول يلبسوا عليهم وليلبسوا عليهم دينهم هنا في منهم كانوا قد علموا امر الدين كانوا قد علموا أمر الدين ولذلك قال الله تعالى ولو شاء ما ولو شاء الله ما فعلو فضرهم وما يفترون قال ولو شاء الله ما فعلو ولو شاء الله ما فعلو فيها دلاله واضحه جدا على ما نتكلم به لانه لأن الله تعالى بين قطع عذرهم في الاحتجاج في جميع الايات واذا فعلوا فحسن قالوا واذا فعلوا فحسن قالوا ولدنا عليه ابانا والله امرنا بها الله تعالى اعذرهم قبل منهم بنرد عليهم هتكلم على الاساس هنا ولا ان شاء الله ما فعلوا فيها دلاله لانه ايه لأنه لا حجه لهم بايه من مساله القدر ويبقى هنا نستطيع ان نقول ونستدل بايه تثبت ما ما اريد طالما انت اللي انت اللي جبت هتجيب لهم كانوا حضر عليهم جميعا بقى ازاي فهموا من هذا الكلام ان ده رد عليا انهم رد انهم طبعا بس احنا عايزين ندري عليه بس كان صحيح جدا جزاك الله خير ممتاز فيها ها كيف كيف كيف شوف يا اخو احنا قلنا الان هذا التخلق انا عذره من عذرهم الله تعالى لا يعذر لانهم عالم كما قلنا عالم اولا هذا هذا التخليق من, من تخليثهم واهوائهم تهوا ذلك وقلوبهم افادتهم يريدون ذلك كيف نقول قد قال الله تعالى واضل الله الله على على وجه من وجود تفسير يعني على علم منه والداي قال لو شاء الله لو شاء لكنهم ما ارادوا فلما زاغ ازاغ الله قلوبهم ولا يزيغ القلب الا بعد الجهل العميق صحيح هوى هل لا لا زاغ القلب لا وروغان القلب لا يكون الا ايه اللي بعد علم قال واضل الله الله على علم والذي يدلك من السياق قال فبرهم وما يفترون ولا يفترون الا بعلم لا يكون الافتراء منهم الا بعد بعد علم يبقى ليس لهم ايضا في هذا الباب أيضا من ذلك قول لاذافعوا وينحد من المشركين استجارك فاجلوا حتى يسمع كلام الله ثم ابلغوا من ابلغوا ثم ابلغوا امنا لا ابلغوا من قال وينحد من المشركين استجارك فاجلوا حتى يسمع كلام الله وهو قال الحجه في السماع فقط الحجه في السماع فقط حتى يسمع كلام الله ثم ابلغوا امنا لا ابلغوا قوم ايش لا يعلمون يسمع لما سمع اغن يشترط فيه العلم ذلك بانهم قوم لا يعلمون يرد على الاستدلال بهذه الايه أيشي. ماشي بس ايه يرد على الايه الاولى الايه هنا معناه ذلك انهم لا يعلمون ماشي ماشي قال الله جعله وإن أحد المشركين استجارك فأجيره حتى جعل الغاية هو إيه؟ هو السماع فقط جعل الغاية هو السماع فقط قال ذلك وأنا قوم لا يعلموا ما هم جهلوا وما عذرهم الله جل فيه طيب الكلام لمن؟ الكلام نازل في من؟ في المشرك العرب صحيح ولا لا؟ في المشرك العرب صحيح ولا لا؟ مشرك العرب يعلمون ما يسمعون يعلمون ما يسمعون والدلاع على ذلك أن الله جعل قال عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة أن هذا الشيء يعني علموا ولا ما علموا علموا هم يعلمون والأك والآكد من ذلك أن الله اتهمهم بأنهم لا يسمعون صم بكم مع أنهم سامعوا. يبقى الصمم هذا ليس صمم سماع الصوت وزلزبات الصوت يبقى السماع النافع يبقى النافع عنهم ونوى أي سماع سماع العلم سماع النافع سماع الذي ينتفعون به سيحركوا من الإيمان قد سمعوا وعلموا لكنهم لم ينتفعوا لذلك وسمهم بأنهم صم بكم مع أنهم يتكلمون وأنهم إيش؟ يسمعون صحيح ولا لا؟ ده هم موت يسمعون لما قال عمر الخطاب يا رسول الله أنا أتكلم يعني أعظمك أبالية قال ما أنتم ما أسمعني منهم اليوم صحيح ولا لا؟ إذن هم يسمعونه لكن لا يسمعونه سمعن ينفعه يبقى هنا حتى يسمع كلام الله طيب ثم بعد ذلك الاتهام لذلك قاموا لا يعلمون دلانهم بعد ما سمعوا وعلموا فهذا ما سمعوه لم يعملوا به فلذلك سمعهم لا يعلمون لذلك قالوا الذي علم فلم يعمل عنده جهالة جهالة لأن, لأن أهم من العلم الانتفاع بإيش بالعلم هتف الإلم العمل في إن أجابه وإلا وإلا ارتحل. هذا يرد على الإستاذ بهذه الآية أيضا في قول الله على بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين مسألة السياق مبين لهذا الباب لنا سنبين أن هذه تأتي عنه نستخلص في الكامعة الجهل هنا يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه قالوا الآن جهلوا ومع ذلك أيه ها جاهلوا بعد ذلك لم يعذروا قال ولما يتم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاخبة الظالمين فهم بجاهلهم كذبوا فلم يعذروا به بالجاهل يارد على الآية إرادات في الاستدلال بها كيف لأن الله جاء كذب الذين من قبل. قال الله جاء بما لم يعلموا مقال ذلك قال بما لم إيش يحيطوا يعمقون العلم من جماعة أتقانوا العلم ورسحوا فيه أه أه لم يحيطوا بعلمه هذه تدل انهم قد علموا قد علموا بعض الشيء لكن لم يحيطوا بالعلم وهذا العلم كان كا كان كان لازما عليهم كان يلزمهم كان يلزمهم ان ان يسعوا للاحاطه والعمل والاسراع في الدخول في الاسلام لذلك سموهم بعد ذلك ايه ظالمين ولا يكون ظالما الا من علم لأن الظالم هو الذي وضع الشيء في غير في غير موضعه هو في ما غير موضوع. ولا يضع الشيء غير موضعه إلا من علم هذه إراداته في هذا الباب أيضا من الاستدلال, الاستدلال بقول بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون قلنا نعم نعم هم جاهلوا جاهلوا هنا صريح فأنهم جاهلوا ما فيهش لأولاد بل أكثرهم لا يعلمون ما قال لم يحيطوا قال بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون لكن المخرج من هذا اللي يارد عليه اللي الاحراقات ونحن نوافق عشان كده قلت بقى الخلاف يضيق هنا ان جهل الاعراضنا على انه لا عذر به هو اعرض والذين كفروا عما انذره معرضون جعلوا اصابعهم في اذانهم واستخف بهم واصروا واستكبروا استكبار خلاص تكبر واستكبار اصروا واستكبروا استكبار فبعيدا هنا هم من انفسهم لان العلم جاءهم ومقطا وايضا تيسير العلم يصل وهم صم الاذان ما ارادوا اعرضوا اعرضوا, أعرضوا كفروا عن منذره معرضون وايضا من ذلك ما يستدلون به والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبون ظمان ماء, ماء حتى اذا لاول ما على يحسبون انهم يحسنون سمع قالوا هذا جهله الآن ده جاهل ملكم يحسبون أنهم ايه؟ يحسنون ولم يعذروا بذلك ولم يعذروا بذلك طيب هنا يعني في الآية أعملون كصلاة بقعة يحسبوا الظمآن ما يحسبوا الظمآن ما هذه فيها, فيها دلال نوع ايه؟ ممتاز وصلاة العلم ويفهمه مثله وهو فاهمه على هواه فاهمه فاهمه منطلبه لذلك قال يحسبه الظمآن ما قال فيه منطلبه على يحسبون أنهم يحسنون صنع يحسبون أنهم يحسنون صنع فابتلاهم الله وزين لهم بعدما زاغوا فلما زاغوا أزاغ الله قربهم وعض الله الله على علمه بنفس الوثيلة والسياق فهم الآن كانهم ظهر لهم لكن قالوا لا ما عندنا خير مما مما عندكم ما نعلمه, وما ما نعلمه والله خير مما مما تعلمون كما أعرض الرجل لما سمع نفسه أعرض عنه وقال لا أسمع عنك شيئا فهذا فهم مغلوط ولذاك الجهل المركب لابد أن تقول أنه أولا سمع بالعلم فلن نرضى به ومن ذلك أيضا يستدلون أيضا بقول الله ان ولدنا أبآنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون إن ولدنا أبآنا على أمة وإن على أثرهم مهتدون طيب هؤلاء لم يعذرهم الله جل فعلا لأنهم, إيه؟ لأنهم جاهلوا قلنا هنا طيب هو جاهل بيش هنا الآن. ها ممتاز طب يعني يبقى جهل ايه بصرحة. اعراض اعراض اعرضوا عن ما دعا به النبي النبي صلى الله به الاباء والدلاله الواضحه جدا على هذا لتقيد هذه الايه ان ولدنا ابانا على امه انهم عالم الحق عالم الحق وقدموا عليه تقليد الاباء عم النبي صلى أروى الأمثلة يضرب عداك زذرناه علم الحق يعلم بان دين محمد السلام الله عليه هو خير دين للبشريه دين ولا لا ولا لا يعلم ولقد علمت ان دين ان ان دين محمد هو خير دين للبشريه ايش دين لا ايه وحضار مسبه لكنت ايه بذلك مبينا اهو عالم بذلك وعالم الحق مع النبي صلى الله عليه المصدوق يعلم ذلك لكن تقليد للآباء قدمه على يبقى إذا ناذى ليس عن جهد وما قال الدلالة إلا عن إيه عن إيه يبقى الله جاء كفرهم لأنهم قلدوا الأباء ورفضوا اتباع الرسل يبقى عالموا بلغتهم وعالموا بذلك على ذلك من دل. عم النبي صلى الله عليه وسلم قلد الأباء ذلك لما جاء أبو جهد النبي يقول يا عم قل كلمة أنت تعلم أني على حق قل كلمة وحجبك بها عند الله قل لا إله إلا الله أبو جهد يقول لو أترغب عن ملة عبد المقتلب إلا هو على ملة ها استكباراً. والاستكبار يكون إلا عن أيضاً من ذلك أنهم يستدلون بقول الله جرى في أولا لا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ها ممكن تستلعب هذه الآية فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم وأنتم تعلمون وين وجد دلال هنا لا لهم أوه. اه اه يعني خالص انا نهاهم هم ممتاز انت مشوشه اتيت بيها هنا لهم لانهم يقولون الربوبيه ظاهره قاهره باهره اجلتها قاهره باهره, باهرة. لا اضرى فيه فهم اذا هم يعلمون هنا الان ما احد يدعي الجاهل في مساله الربوبيه والجاهل فيها لا غير مسموح به جاهل يا اخي اسكت اما خلص الايه وانت تكلم يبقى الجاهل فيها الجهل بها غير مقبول لماذا؟ لأنه قال فلا تدعون له أنددا وأنتم تعلمون أنه لأيه لا ندى فلا لا يقبل الجهل في هذا باب نعم بالفضل طب صفر صفراً الأخوة تصفر أهم شيء في هذا باب طبعاً أرد عليهم في هذا باب نقول يعني لو كان في المسألة على ما تقولون لماذا أرسل الرسل؟ لماذا أرسل الرسل؟ ولماذا قال لألا يكون الناس على الله حجة بعده والحق الفاصل سوره طه ايش قالوا قال ما خطاها نعم لو قال لولا ارسلت الينا لقالوا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نزل لا وايه ونغز قال الله تعالى لا مش لا لا لا خد قولوا متربصوا متربصوا فاستعمل من اصحاب الصديق الصراط سويا ومن اهتدى لما جاءوا الرسول قبلها انه ارسل ايه ارسل اليهم الرسول مسياق الايه يثبت انه ارسل الرسل ويقول ارسلنا الرسل حتى لا يقول حتى لا يقول لولا ارسل لا ارسلنا اليكم رسول لكنكم جحدتم وضللتم اتفضل لا في هذا بما هو قال اندادا اندادا والنص فيها بالربوبيه الاصل في الربوبيه افهم أنا, انا انا بعول على انكم الحمد لله ترسموا معايا وفاهمين مبتدا الخطأ ده مني مش منكم الند يكون اصالا في الربوبيه مفهوم أيضا في قول ايسالم قال ان الحكم إلا لله امر الا تعبدوه الا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون طب واكيد اكثر الناس لا يعلمون قال الله جل وعلا ان الحكم إلا لله أمر ألا تعبده إلا إياه lında هو إن الحكم إلا إلا أمر ألا الله بيان هوا الآن بيان فأمر معلوم الأمر من وين علموا الأمر? من الرسول بيان لهم إن الحكم إلا إلا الله أمر الله ذلك الدين القيمة هو بيان بيان ولكن أكثر ناس لا يعلمون لا يعلمون إيه ها لا لا, لا هم نعم هنا فيها إعراض لا يعلمون أن النجاة بالتمسك به لكنهم عالموا أن هذا الدين الحق وأنه الدين القيم وإلا فرما قال ذلك الدين القيم فهم عالموا أنه الدين القيم لكنهم إيه؟ لكنهم تغافلوا عن العاقبة وأن لجهة في هذا الدين القيم وأن تحكيم هذا الدين هو الذي فيه الفوز في توني وفيه وفي الأخيرة فأعراض عن ذلك طيب وأيضا في قول الله العلا وما, وما كان ربك مهرك وما كان ربك مهرك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. يتلو عليهم ايه شي ايتين هاتوا اخر الايه وما كنا منزل القرء الا واهلوها ايه انظر بقى في سياق الايات هو طبعا يستدلوا رجل شاهد عندهم في هذا يتلو عليهم ايتين يتلو عليهم ايتين فقط التلاوه لينذرك لينذركم به ومن بلغ تلاوه القران ت... تنهي المساله والله ونحن معهم في هذا الباب في يعني تنظر ب... ب... ب... ب... بضبط وباتقان نقول وكل ذلك له فيه حجه لكن ليست ايه ليست ليست على على العموم على سأقول نقول في المسائل الظاهره حقا تلاوتها بلاغه وقامه الحجه بها تكون كما سنبين في مسائل معينه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث هل تحتاج لبين ادي تلاوتها هنا هنا لنا ان نقول انذركم انذركم به من ايه من لا تحتاج لتبين بحال الاحوال لا تحتاج ولا تبين لقد كفر رضينا قالوا إن الله ثالث كل من قال ثلاثة فهو إيه كفر تحتاج لبيان هذه لا لا ليس فيها ما فيها إلا أن, أن تطلع فيسمع فهنا الآن سنقول علم يقينا علم لأن الجميع يفهمها فإن قال لم أفهم أتينا بمثله تفهم قال نفهم قلنا الآن لأ بخيمة الحج وهذا <تصفيق> الذي سنبينه إن شاء الله على سنة الخلاف ضيق غداً في هذا البن نتكلم عن الإيرانات التي أوردوها في هذا البن مفهوم؟ مفهوم؟ الحمد لله واشوك لكن هنا في السياق قال يطلع عليهم آياتنا قالوا ما كنا مرج القرى إلا وأهلوها إيه؟ كلمة الظلم هذه تذل عنهم إيه؟ أهلهم لأنها قلت الظلم هو وضع شيء كما أن الحكمة العدل هو وضع شيء في إيه؟ في موضوع هذا العدل هو الحكمة الظلم وضع شيء في غير موضوع كما قال ابن قايم غير مقايم في الظلم وضع شاي في غير الموضع ولا يضع الشاي في غير الموضع إلا إيه إلى من كان إلا من كان علماً أين موضعه قلت أن يكون بهذا الظلم أو ممكن يقال صراحةً يل هو دعايناً لا خد يسمى ظلم هو جاهل لأنه يجهل الموضع الصحيح في حاجة في الموضع فيسمى ظلم له أن يقول ذلك الحق له أن يقول ذلك له أن يقول هذا الكلام إنصافاً لكن يمكن أن نقول الغالب في هذا الباب أن الظلم لا يكون ظلما الا ده ايه الا الا اذا عجب. لكن ها يعني هيترجم بقى بعد كده الكلام على اساس لو تلبس بالشرك وهو جاهل يكون مشرك املاه يسمى نعم احنا نسمي هذا شرك فهو يكون مشرك املاه نقول المساله دائره على, الم على, على, على نوع المسائل كما كما سنبين يبقى إذن هذه الآيات التي تكلموا عنها صحيح وفيها ما فيها كما اخذنا في بعض بعض ما, ما, ما يرد عليه يمكن ردهم ممكن ردهم ان نقول ايه لا هو هو ظالم هو ظالم طيب هو ظالم لكنه بظلمه هو ظالم لأنه وضع شيء غير الموضوع سواء بأجاهل أو علم لما, لما يردنا هذا الإراد بهذا, ال... بهذا الرد رد جميل لكن يرد أيضا بإيه بالأصلين ولو شاء الله ما فعلوه قال الله لا لعفعلاء عندما قال الذين عشراكم ولو شاء, لو شاء ربنا ما إيه قال الله لا لعفعلاء إيه ها؟ كذلك فعل الذين من قبلين فهل عن رسل إلا؟ ولذلك قال الله تعالى واض الله الله على ايه ارعبه واض الله الله على ايه يبقى هذا هذه الايرادات الثلاث على ادله التمس... التي تمسكوا بها والاض الذي ورد تعالى طبعا للانصاف لابد الادله التي ال... ال... ال... ال... ال... تكلمنا عنها سابقا أيضا فيها ايراداتهم يردون علينا علي... عليها على هذه الأدلة اجمالا هات كل دليل ادعوا هم يسد... طبعا ضرب بالسجود معاذ كيف يردون ها؟ يقولون, يقولون هذا خارج نزاع هذا السلوء خارج نزاع لأنه إيش لـ لـ هذا للتعظيم والتحية كما كان إخوة يوسف فعلوا ذلك مع يوسف وهذا إرادة رد ردنا عليه قبل ذلك أعتقد الأسواة الماضية ايضا في قول لقول عائشة قالت كل ما يكتم المرء يعلمه الله طبعا الذي يرد عليه في هذا إيه عائشة تجهل سبب سو... نعم عائشة تجهل إيش فيها عائشة رضي الله عنها رضا تجهل سبب نصفات الله إيش فيه؟ وماذا بعد عمر جهل ان الحلف غير لا وحلف بابيه اللهم صل على محمد لا تحلف بابائك بأبا ليس فيها ثم شيء لان هذا ييسر علينا ما سنوصله الان ييسر علينا هذا. طب ايضا اراده ورد على الاراده ايضا من الادله كيف, كيف يردون على هذا الحديث ايه اللي هو ايوه ايوه هم كيف يردون عليه؟ من ضيق اسبر بقى. ها ما تجيب الحاجات دي عايزين حاجات شويه يا حبيبي يقولون لان قدر الله عليه ضيق الله عليه وده طبعا ابعد ما يكون وطبعا ابن حزم مش نسف الكلام ده افحش جدا لمن يقول بهذا وطبعا هذا خطر وضاع قلنا ان ابن تيميه اراد ان يغلق بها كلياتها قال قادره في اللغة لا يمكن ان تكون بمعنى ايه ضيق بحال من احوال نعم اقسم نعم قال مذهولا فالمذهول المدهوش ك الايه كالمغلق كالمكره يعني سام قلنا اذا ثبت العرش ثم فبل لا عليك ثابت عارف المنقش وحتى في سياق الحديث يخالف ذلك لانه لما جامع الله قال ايه قال خشيتك فما قال الله تعالى انك ذهلت فلا قال ادخل جانب الرحمه رحمه بخشيتك هذا الرد رد ضعيف جدا انه ضيق أو انه ذهل عن ذلك على سنه غير مكلف طبعا عندهم الفرق بين الجهل والنسيان يفرقون بينهم لانه طبعا المشكلة الايش اللي عمل اللي جاء وسع المشكله الكبيره دي اللي أوسعه أنه لا تنصيص على الجهل التنصيص على النسيان على الخطر على, على الإكراه والحق أن الجهل أخو النسيان الجهل أخو النسيان هو هو عمتاً من الأدلة التي يسلمون بها أيضاً الذي لا يسلمون بها القمر الذي يقومون بالعوذة ويرد عليها ما يرد هو الدليل هو طبعاً ما عن هذا ها؟ هي هي المشكله انهم في اجعد اننا ذات انواط فعجلنا ذات انواط لو تسمع الردود او الايرادات العادله تتتعجب تتعجب يعني هو يقولون هم, هم قالوا, قالوا والقول ده قول عن ايه عن الرض <تصفيق> عن الرضا الاعتقاد يعني قول الرضا الاعتقاد فلا يحاسب ده هو ما قالش فهنا غير انهم يحاسب على ذلك ويكفر بها في في القال او في اعلاني عن الاعتقاد عجيب جدا صراحه ذات انواط صعبه جدا بالنسبه لا يستطيعون لها سبيل وضع من قاعده بالارادات اللي اوردوها على ذات انواط انه ايه ده من الشرك الازهر مشاكل الازهر وهذا من أعجب, من اعجب ما تسمع له لم <تصفيق> يستنى الله أكبر قلتم كما قال اصحاب موسى لموسى ها جعلنا اله ده هو ده الابلغ في الـ في, الـ في يقول بالعذر يقولون موسى نفسه لم يكفرهم لما لم يكفرهم قال انكم قوم تجهلون يعني هو نفسه لم يكفرهم ده من ابلغ الاستدلال من يقول بايه بالعذر وعذرهم بجهلين يبقى احنا انصافا اتينا بالاراده التي اردت على هؤلاء والاراده التي اردت على هؤلاء في الأدلة نظر ممحصه حتى نصل الى الخلاصه في هذا الباب لنرتاح ونريح الجميع لان يعني كما قلنا اهل السنه يا سبيلهم هو الوسطيه لا نرمي هؤلاء بالبدعه ولا نرمي هؤلاء بالبدعه يعني كما راينا البعض عندما خير لا خير لو مثلا هذه المساله مساله خلفت فيها الاجماع ف سريعا الفتوى من يقول بكذا صار من الخوارج اشهد ده مريد مولد نفصل لكن انا دهني انتهي لا استغرب جدا استغرب ده مش من فعل اهل السنه يا المخالف لك اللي من خلافي الشديد عليه فتتهم بسرعه هذا من فعل ليس فعل اهل السنه يا هذا فعل الجهميه فعل المعتزله فعل الاشاعره فعل السنه يا جماعه لا يتهمون المخالف عامه حتى بس نبين وسطيه اهل السنه يا جماعه في هذا الباب لان مسائل لا بد من ملاحظتها الملاحظة الأولى لا لا هم قالوا رفع القناة عن ثلاثة هذا للناس ما فيش الجاهل وين الجاهل عنده ده هو لو كان في دليل مثلا كان فصل للنزاع كخنسة لم ندين لهم ذلك أنه سامعه الآن سامعه لا الذي رددنا عنه بهم كل الذي تقولون به المجنون قد سامع صحيح ولا لا وسمع ولا يغني فهذه على أن السمع الموجود هنا معناها سمع العلم السمع الذي ينتفع به وبلغته ولا ما بلغته بلغته ولا يعقل لهذا الرد هؤلاء على هؤلاء في مسألة أن المسألة قائمة على البلاغ فقط إقامة الحجة بالبلاغ فقط وهذا هو لابد لابد من قد حفظه وذلك تشوفه و ذهي كما قلنا بقى عخوال العلماء لو أخذنا بعخوال العالماء هؤلاء يستدوننا بإبن ثامية وهؤلاء يستدوننا بإبن ثامية هؤلاء يستدوننا بإبن قيم, بابن قيم والحق أن كل الله منهم قال بذاج وبالعجب هؤلاء يستدوننا بمحمد عبدالهار وهؤلاء يستدوننا بمحمد عبدالهار و نوقع أنه هذا لنوقع وهذا حق خطم ما لا UHأكتير بقى لنeman ليس بحثا ولا كتابة أنتم ترجعون للنقلات قال بذلك وقال بأنه لو وجد صنم على قبر عبدالقادر الجلاني يطفون به قال أعذرهم حتى أكونوا عنهم الحج وأوزيل عنهم من إيش قال بذلك تصريحا عن تنصيصا عنهم وطبع عن باقر كانتوا عن الذين يرفضون ذلك كل لا يحملوا قوله عليه على أقواله وده حقيقة القول الفصل لإمام من العم أو عالم من العماء تجمع كل الأقوال التي وردت عنه صحيح؟ فهو المشكلة النظر الأحدية النظر الأحدية وذلك سنوبيل أنا أريد بعض الأمور المهمة في هذا الباب هو أن نقول الأصل في الإنسان إليه ولا نجاه الأصل في يبقى العلم طارق عليه يطرق العلم قال الله جعا والله واخرجهم لبطوني أماتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا لذلك يؤذرون بهذا هذا الأصل في الإنسان وقال بالسلام ياه قال الله جعا للنبي ووجد كذلاً وقال النبي صلى قال الله تعالى كل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديكم فاستهدوني هديكم لذا تكونوا به العلم اللي هي هداية البيان والإشهاد والدلالة المسألة المهمة لدينا لابد أن نبينها هي صراحة لنا يعني أنا نقول الإسم والمسمى من وقع في الشرك والكفر لابد أن تقول إن هذا كفر وهذا الشرك هذا باتفاقه بإجماع لكن هل تقول عنه مشرك كافر أم لا؟ هناك من يقول نعم لا يقال عنه إلا بعد خمسة حجة وزادة إيش شوف. إحنا عايزين نبين مسألة ما هو هناك تفريق بين الكافر الأصلي وبين المسلم الذي ثبتت أو ثبت إسلامه بيقين الكافر الأصلي لما تلبس بالشرك نقول عنه إيه مشرك مش هنقول بقى القول قول الشرك مشرك طب تلبس بالكافر وهذا الذي فعل الله مع قوم وسماه مشركين صحيح لا. فهو مشرك هو كافر يعني يشرك بالله فإذا تربز بالشرك هو مشرك لكن الكلام هنا النزاع وين النزاع في المسلم المسلم ثبت إسلامه بيقين ووقع وتلبس ببعض الشرك يكون مشركا أم لا النزاع هنا قال الله لا لابد أن يقال مشرك لأن الله سماه مشركين قلنا لا فرخ هات من الآيات ما نرى الله رعلا سماه مشركين إلا هم إيه الكلام كل على الآيات كلها دي أتعلم منه على الكفر الأصلي المشرك أصلي تلبس بشرك فقلنا مشرك تلبس كفر. قلنا كافر أما المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين إن تلبس ببعض الشرك أو ببعض الكفر هل يطلق عليه أنه مشرك وكافر طبعا هم يقولون نحن نطلق عليه في الدنيا هكذا مشرك وكافر أما عذاب الأخيرة فعمر آخر جيد أنه انقلوا بهذا لأن عذاب الأخيرة لابد أن يقول أنه هل شرح بالكفر صادرا أم لا؟ مفهوم النزاع هنا طب إذا تلبس بدأ الشركة الكفر وعنده مانع في مانع من الموانع وهذه سترجع لمسألة التفريق بين النوع وبينها وهنا أيضا وددنا الزيغي في المسألة أو الحواف في المسألة من يقول لا نوع على عين عموما مطلقا ومن يقول نوع عين مطلقا وكل وكلاً الفريقين هيش. أخطأ نحن نقول في التقصير العام هناك تفريق بين النوع والعين النبي السلام فرق بين النوع والعين فرق لمن يفرق فرق النسلم بادلة كذيرة قد سردناها وأرقها مثلا نضربه كثيرا تكرارنا المرات عشان يحفظوا الإخوة وعن النسلم قال له أنا في الخمر إيش عشر وجاء الصاحب الجليل وجلد في الخمر وقال خارد لعنة الله عليك قال لا تلعنه الله ما هو قال النسلم نوعه في الخمر عشر لكن عند العين لا و... وأيضا في مالك من دخشم فرق بينهما وأيضا في حاطة نقبل التعر وهذا مشين فيه نفاق ادسس سي على على على اهل الاسلام نفاق صواب النفاق بقى في في نظر نفاق النفاق نفاق غير ومع ذلك لم لم يرتضيه انسلم ايما مفهوم والتفريق النوع العين لما قلنا حادثه الصحابي اللي شرب الخمر كثيرا حديثه ظاهره جدا في التفريق بين النوع وبين العين فطبعا هم يقولون تعالى هو يشددون جدا على من يقول بان من اهل السنه والجماعه من يقول بالتفريق بين النوع والعين و واشتد النكير على هذا، لا نقول هناك تفريق بين النوع العين وهناك أيضا لا تفريق بين النوع العين لأن التفريق بين النوع والعين فيه انتظار لإقامة حجة وزالت شبه، فهناكificar أصناف سنفرغ بين النوع العين بينهم وهذا قول بالشيء محمد عبداله أخارب ذلك قال حتى أما systematic around the websites وهناك أصناف لا إقامة حجة ولا زالت شبه ولا تفريق من النوع عين هو عينا ذهب خرج بين ذلك الإسلام كما سنبين في هذا سنبين الخلاصة في بعض الأصناف نقول عيناً كفر خرج من عم بالله ما في منتظر لقمس حجة ولا ولا لإزالة شفر مفهوم؟ طيب إذا لا بد من التفريق بين الكافر الأصلي وبين من ثبت إسلامه بأخين فهذا أمر آخر أيضاً لا بد من مسائل في المسألة التي نتكلم فيها هل يعظى فيها أو لا فيها لا بد لها من أمور الأمر الأول إثبات أنها كفر أو شك بالنص لابد أن يأتي النص أنها شرك او كفر كأي مثلا أنا حايفة غير لفقد أشرك أو كفر على الشرك الأصغر نقول نعم هممكن يصل للشركة ديش الأجمع في أسم الثاني هما يعني يأتي النص بالتصور الشرع على أنها كفر أو, أو شرك هذا هو والأمر الثاني نقول إيش في هذا الباب أن الذي وقعت منه لم يأتي مانع يمنع من إسقاط الحكم عليه كما قلنا في مسألة الإكراه الجنون الموانع التي تكلمنا عنها من التحقيق إذن التحقيق في المسألة لابد أن نقول الآن في هذه المسألة بعد عرض الكلام لدينا من هنا وهنا أنا أمتالي خليها بعد العص لكن أنا سأبين فقط هناك مواطن اتفاق ومواطن اشتراق هناك مواطن اتفاق ومواطن افتراق لابد أن تفهم هذه وتعرف أين مواطن الاتفاق لكي تقول إذن الخلاف ضيق ليس بغاس على هذه الدرجة الأمر الثاني لابد أن تتبايا لك الجهل وأفسام الجهل الجهل وأقسام الجهل الجهل هو أقسام الفرق في المسائل التي قلنا بأنها كفر في التفريق بينها لأن المسائل الظاهرة والمسائل الإيش الخفي لأنها مكانة مع موطن الاختلاف ثم مع ذلك الخلاصة ما الذي قلناها ما ضمن الكلام كله قلنا ذلك شيخ فإن اللي مش منتبه لا طب لحظة لما لما قلنا لا يعلمون اولناها على ايه ان سما حارث اولناها على ايه انت مش بتكتب على ايه النبي بس انت مش منتفع بقى حضرتك بتفكر بقى في طعام وفي شراب بتفكر في كيفيه الانس بالمره تجلس معاها كيف ولانها تدعو عليك في الاوقات يوم الجمعه اللي انت بتتفسح فيه وبتاع وفاهيم قلنا ذلك او اه عذرا عذرا يا موسى ده قول المفسرين بهذا قال انكم قوم من ايش تجلون ما خلاف موجود انا بتكلم انه الذين قالوا بذلك حتى انا قلت ايش الذين قالوا بذلك قالوا حتى موسى ايه هم يقولون هو الحق ان الظاهر انهم عذرهم قال انكم قوم من ايش تجلون ها ممكن طيب حتى ولو كان لكن المسألة الاحتمال ورد غير ورد ورد إنما إلهكم متبر ما فيه وبطر ما هم يع... نعم صح, صح صح صح والله هذا غير في السياق وبعدين قال أفغير الله أبغيكم إيش إله نعم نعم هناك ما بينههم تلازم التعقيد والتبسيط لعن الأخطين لا فيه فرقة نعم فيه فرقة لكن لكنهما ثمرة واحدة الكافر في النار والمشك في النار والله هو الكفر أعظم أو أعام من الشركة فهم؟ لأن الشركة ناجع لله يندن وأما الكفر أعظم أبوابه أكثر من كثير وأع... وأعام التعقيد والتبسيط الحمد لله شكرا الجهالة أنه عنده علم ولم ينتفع به والجهل أنه لم يعلم ليه أعظم أعظم ما عندهم في الأدلة بأسرها وطبعا هم لو استدلوا هيستدلوا بإيش هيستدلوا بأثر لعمر الخطاب أنه باية لأنه لا عذر ويستدلون أيضا بأثر حزيفة أمن أم عندما دخل عليه راديو بالخيط فأخذ أو فقطعه فقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هو منه مش الكون وطبعا هذه الحق بأن لأ المسألة كانت على الشكل الأصغر فوليس في النزاع عندهم عشان كيلا ما كانتش عمدة لأنها مسألة هي شكل أصغر وذلك العماء يقولون ويصح حتى الشيء محمد نفسه يقول ذلك ويصح بالاستدلال بالآيات على الشكل الأكبر على الشكل الأصغر لأنها شكل قال إيش؟ قال إيش؟ طبعاً عمر يقول أنهم براء مني براء, أني منهم براء وهم واجه دلال عندهم إيش؟ أنزل حكم هو طبعاً أنا أقول خلاص وأنزل الحكم عيناً فقط وأنزل حكم عيناً من غير إقامة الحج يعني أنا خلاص المسألة انتهت وكيف يرد على هذا حديث صراحاً فيه قوة هذا حديث حديث في هذا فيه قوة لكن نقول جميع التابعون اتفق او لم يتفق القدرية هل كفر؟ كل القدرية كفر؟ ها؟ ها؟ كفر؟ ليس الكفر، الشفع حتى لما تكلم على عقيدة السلف ايش قال؟ قال خاصمون في العلم فإن أقر فقط خاصموا وإن نفى فقط فقد, فقد كفر صحيح؟ وطلع استدلونا أيضا بكلام الشفع عشان, عشان يكون استداد فيه حققا وهذا لابد ان من الكلام على الرد على او ما يرد عليه استدلوا ايضا بكلام الشافعي لما جالس معمن مع الفرض ولا معمن انما قال كلام الله مخلوق قال كفرت ده قال له كفرت قال له الان عينا واسقط عليه كفرت قال لك مع ان انت الآن لازم نقول يبقى لملمه الشمل في كلام ايه لان الشافعي هو التنصيص على الشافعي بانه قد ايه حتى الجاهل بصفات الله الاذى ده يقول بها صحيح إن جاهل بسبب انصبات اللاجئة في علاء عظم بها صاحب وخيادة الباب فالحق أن المسألة تحتالي إلى تدقيق سنبينه إن شاء الله في الخلاصة بعد العصر ولكن هذه الأدلة تذكروني بها بعد سواة العصر حتى نتكلم عن ما يلد عليها أقول قولي هذا واستفضل لكم بعد العصر إن شاء الله ننتم معهين إزاكم الله خير